قد عاشوا الازد دواري وعلى الكفار كمناري كمن ما عرف الراحه في يوم اولاد يوما بفراري اولاد يوما بفراري <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> كي منهم هيا اخواني نذكرهم كي ناخذ قدوتنا منهم من كان لعزته يسعى فليقرأ اخبارا عنه فليقرأ اخبارا عنه فصلاح وخالد قد كان رمزا لشجاعة أجدادي فصلاح وخالد قد كان رمزاً وكذلك عمر أو عقبة أحملهم دوما بفؤادي أحملهم دوما بفؤادي <تصفيق> مو سابني نصير والفاتح ما رغبوا الا في الجنه مو سابني نصير والفاتح ما رغبوا إلا في وكذاك النعمان وطارق كانوا للاسلام يكنوا كانوا <تصفيق> هيا كي نذكر ابطالا قد فتحوا الدنيا بالدين داموا للابطال مثالا ما اتصفوا بجبن اولي هيا كي نذكر ابطالا قد فتحوا الدنيا بالدين داموا <تصفيق> ما